بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعبي حكيم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 129-وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وَمَا وما لَهُ له مقرنين 120-وإنا إلى ربنا لمنقلبون 121-وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 117. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفات بالبنين 118. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ لِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ انَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قِبَلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ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 حتىَ جهُم الحَق حتىَ ج أَهُم الحَقْمُ وَرَرسُولُ بهِ وَلََّ جَ أَهُم الحَقُ قالوا هذا صِحرُ وَإِنَّ بكَافِعُون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 رَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا, لجعلنا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِمْ لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يَتَّكِئُونَ وسخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيئا فَكُنَّا نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ يَا لَيْتَ بيني وبينك قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَننكم هَلْ أَنكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ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 124-فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 125-وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 126-واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 127-ولقد أرسلنا موسى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 عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه أو جاء معه كتم قتريم فاستخف قومه فاطاعوه انهم انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين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 وَدُهَا دَ صِاقُ مُسْتَقين فَختْتَ لَفَْ الأأَحْزَابُ مِ بَيْنِهِم فَويلٌُ للِنَّذينَ فَلَموا مِنْ عَذاابَوْ مِنْ أَلين هلَلْ يَوفُرونَ إَِّ السَّاعةَ أَ تَأتِيَهُ بَغْتَها ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا ان 16-الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 124- أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 125- يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك 124-لجنة التي أورستموها, أورستموها بما كنتم تعملون 125-لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 أَمْ يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان لله سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبون فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُهَا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ